اهدل الصراط المستقيم صراط الذين أنعنك عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فمن أظلم ممن كذب عن الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مسوى للكافرين والذي جاء بالصدق وقدق به أولئك لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُفْتِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِهِمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي وَيَجْزِهِمْ أَجْرَهُمْ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 قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِنُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الزين إياك نعبد وإياك نستعين اهلنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظلمين ضالين آمين الله يتوفى الأنفسح الله يتوفى الأنفسح حين موتها والتي لم تمت في منامها يُنْفِخُ فِي الصُّورِ فَيَضْرِبُ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شفعاء قُلْ أَوَلَوْ كَانَ هُنَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفَسَدُوا بِهِ لَفَسَدُوا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَتَبُوا حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا كُوِّنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَانَ أَنَّمَا أُوتِيتُم عَلَى علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكتبون فأصابهم فيئات ما كتبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم فيئات ما كتبوا وما هم أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون الله أكبر الله أكبر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 فَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ عَذَابٌ ضَرُبَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَنَّ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِنْ كنت وَإِنْ قُلْتَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أن اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّنِي كَرِهْتُ وَلَا أُبْصِرُ مِنْ الْمُحْسِنِينَ بَلَى قَدْ جَاءَكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ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 الَا تَغْرُرَّنَّكَ أَهْلُ الْقُرَىٰ إِنَّهُمْ كَانُوا بِآيَاتِنَا يَخْسِرُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يَوْمَ القيامة والثماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفق في الصور فصعق من في الثماوات ومن في الأرض مَن إلا من شاء الله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 صِفَّالَّذِينَ كَذَّبُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَمْزُورًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا قَزْنَتُمَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَسْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ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 وَصِيقًا الَّذِينَ اسْتَقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا وَصِيقًا الَّذِينَ اسْتَقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا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 خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حامين تنزيل الكتاب من الله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 الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وفعلت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للمذنبين واتبعوا سبيلك واقهم عذاب الجحيم وَمَن نَّوَى وَعَدَتْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَتْهُمْ وَمَن طَلَحَ مِن آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَفِيهِمُ السَّيِّئَاتُ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رحمته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 اهلنا الصراط المتقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالم إ الذيينَ كَفَوا يُناَاذَوْونَ لَمَقَتُ اللهِ أَكبَروا مِن قَتِكُمْ أَم قُسَكُمْ إتُ دَعَون إلى الإمَان فَتَذفرُرون فَانوا رَبَّّناَا أَمَ تْتََثْنَتَينِ وَأَحييتَ نَثَْتَيِ فَعتَرَتْنا بذُنودِناَا فعتَرَتْناَا بِذنُ بِناَا فَهَال إِلَى قُروجٍ مِن سَبيل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 لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَهُ ظلم الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ فريع فَأَذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَذِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِين مَا نِ الظَّالِمِينَ مِنْ حَلِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعَ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَاللَّهُ يَقْضِي والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 أَوَ لَمْ يَرَوْا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَرًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مُنْقِذٍ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَ سَاءَ تَأْسِيفُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ فَكَذَّبَا وَعَصَيَا فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ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 وقال رجل مؤمن من آل فرعون يختم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم, وقد جاءكم بالبينات من ربكم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 فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أَرِيكُم إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُم إِلَّا كَذِبًا وَقَالَ الذي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ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 آمين. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا ذِلْكُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُم بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَئِن بَعَثَّ اللَّهُ مَنْ بَعْدَهُ لَنَكُونَنَّ كذلك يضل الله من هو مثرك مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقفا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان نبني لصرحا لعلني ابلوغ الاسباب اسباب السماوات فاصنع اله الى اله موت وان لي اظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابَ الله أكبر الله أكبر, الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام ورحمة الله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 غير المرطوب عليهم ولا الظالمين آمين وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهلكم تبين الرحال مَن عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُنَزِّلُ عَلَيْهِ مِنَ الْعَذَابِ وَمَن أَمِنَ ظَالِمًا مِنْ دَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يَتَمَتَّعُونَ فِيهَا بغير تدعوني لأذكر بالله وأشرف به ما ليس لي لي علم وألا أدعوكم, وألا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعوني لي إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرٌ بِالْعِبَادَةِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَتَّرَ وَفَاقَبَهَا لِتَذْعُنُوا سُوءَ الْعَذَابِ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم التاعة ودفعوا آن فبعونا تهدى العذاب وإذ يتهاجون في النار فيقول الضعفات فَيَقُولُونَ ضَعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّكُمْ نَارُكُمْ سَبْعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حكم وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكتأتيكم رجلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إِنَّ دَانَنُ صُحُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَةٌ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ لَعْنَةٌ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ الله أكبر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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِلْأَلْبَابِ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ كُلَّ كَفَّارٍ وَسَخِرْ بِهِمْ سَخْرِيَةً بِلَا رَيْبٍ إن الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اساءوا ان في حضورهم الا كذبا ان في حضورهم الا كذب هم ببالغين فاستعذ بالله انه هو السميع البصير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 وليلا ما تتذكرون إن الساعة لآية لا غيب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك لعبه وإياك نتعين اهجنا الصراط المتقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يتكبون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخلين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 ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُفْكِرُونَ كَذَٰلِكَ يُؤْتَىٰ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ وَقَو مَكُمْ فَأتَ ن فوَكُم وَ رزقَكُم مِنَ الطبات ذكُم الله رَبكُم فَتَب وَتَ الله رَبّ العمين هو الحَيْلُ ل إلَعَمهُ وَتَدُّوه مقُِقينَ لَدينين هلحَنْزُلِ ل يبّ دممين قل إني أمي قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاء لي البينات من ربي وأمثت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أجدكم ثم لتكونوا حوقا ومنكم من يتوسى ومنكم من يرز إلى أرض للعمر ومنكم من يتوسى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعحلون وََّ وحي وَمُمكُ فَإذا قَضَأَ فَإِماَا يَقولُولُ لَ فَإذاَا قَضَ عَ فَرِنماَا يَقولُول لَ كُ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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّا يُفْرَكُونَ فَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِالكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا ذِهِ رُسُلَ لَا فَتَمُ فَيَعْلَمُونَ إذِ في الْأَغْلَالُ فِي أَعْلَاقِهِمْ وَالسَّلَاقِ الْمُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي الْنَارِ يُفْجَرُونَ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 ذَك بماكُ كُ تَفَْطُونَ فيِي الْ العوصِ بِ وَيرر حَِ وَوبماكُْ كُم كمْ رَكُون قُل قُرواأَندَ فبئت مسوى المتكبرين صبر إن وعد الله حق فإما نبينك بعض الذين عدوهم أو نتوسينك فإلينا يرجعون الله, الله أكبر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 وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إلا بِإِذْنِ الله فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَقُتِلَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لكم منها وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الكلف تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا يهترئ منهم واصدقوا وسواتر في الارض فما اغنا عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا ليهتهجون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 قَوْمِي لَا أَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا طُلُوعُنَا لَأَثِئَةٌ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ لَّدَيْنَا وَبَيْنَنَا وَحِجَابٌ فَاعْمَلُوا إِنَّنَا عَامِلُونَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ الله هم إله واحد فاتقيه إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم للآخرة هم الله الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إيانا نعبد وإيانا نستعين اهدنا الصراط المستقيم فراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتذكرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنبادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها ودارك فيها وقدر فيها, وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ثواء للسائلين ثم التوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو سرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وَزَيَّنْنَا لَهُمُ الدُّنْيَا مَتَاعًا وَحُبًّا ذَلِكَ تَزْيِينُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنْ أعْرَضُوا فَقُلْ إِنَّ لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ آلِ فِرْعَوْنَ وَتَمُوتُنَّ بِذِكْرِ اللَّهِ وَأَشَمِّرْ عُدُولَ مِنْ لَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خلفهم ألا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 فأرسلنا عليهم ريحا صررا فأبسلنا عليهم ريحا صررا في ايام من حنقاته يذيقهم عذاب الخزي في حياه الدنيا ولعذاب الاخره اذى وهم لا ينصرون وَأَنَّ تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبَّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَىٰ فَأَحْضَرْتَهُمْ قَاعِطَةَ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَفْتِنُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَسْتَقُونَ اور ہوت اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نتعين اهدنا الصراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يمتعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبطارهم وجدودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجدودهم لماذا شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو قراركم اول مره وهو قراركم اول مره واليه ترجعون وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم جمعكم ولا ادق واركم ولا حدودكم ولا كن بل الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وَلَا لَكُمْ ظَنٌّ أَنَّكُمْ الَّذِينَ ظَلَمْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَبْدَاكُمْ فَأَضْحَيْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَنَا هُمُ الْمَتَوَلَّونَ وَإِن يَسْتَعْفُوا فَمَا هُم من وَطَيَّبْنَا لَهُمْ قُرَنَا أَفَزَيَّنُوهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَطَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْمُ وَحَطَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْمُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْهُمْ قُضِيَتْ مِنْهُمْ مِلَّةٌ من وَإِنَّهُمْ كَانُوا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوثي لعلكم تغلقون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم, ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار القلد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 الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ماله يوم الدين إياك نعبد وإياك نتعين اهدنا الصراط المتقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين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 إ سعددَّ هي أَحن فَإذ الذي لَنكَ وَبلَهُ عَ وََد كَهُ وَدِج حَم وَماَا يُلََ الطه إِ الذي نَقضَب وَماَا يُلَقهاَا إلاادُ حَبِْ عظم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 فإن استكبروا فالذين عند ربك يزدحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر ومن اياته انك ترى الاضباح تعدا فالى انزل عليها الماء اهتزت وربك ان الذي احيا الموتى فانه على كل شيء قدير الله أكبر الله أكبر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 إهدنا الصراط المتقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين إن الذين يلحدون في آياتنا لا يغفون علينا فَمَن يُرِدْ مِنْكُمْ أَنْ يُضِلَّهُ فَنُذِقْهُ الْعَذَابَ الْمُبِينُ أَمَّنْ يَأْتِ آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَعَمِلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ تَصَبَّحُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَ أَمْرٌ إِنَّهُ لِكِتَابٍ عَظِيمٍ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد غير للرزل من قبلك إن ربك لك مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا قصلت آياته أعجمي وعربي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 ولولا كلمه سبقت من الرب لجلب بينهم وانهم في شك من هول الله اكبر الله اكبر, الله أكبر سلام عليكم ورحمه الله